السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته أ ي ه ا المستمعون الكرام أ ه ل ا وسهلا بكم معنا إ ل ى هذه ا ل ح ل ق ة ا ل خ ا ص ة من برنامج الحوار الحر في حصاد ا ل أ س ب و ع لهذا اليوم ا ل ج م ع ة حيث معنا ا ل آ ن على الخط الهاتفي و سندخل معه بعد قليل في الحديث هو المحلل السياسي صلاح الشلوي سنتناول معه بعض ا ل أ خ ب ا ر التي كانت او بعض الاحداث التي وقعت خلال ا ل أ س ب و ع الفائت ا ل آ ن المحلل السياسي صلاح الشلوي مع الخط الهاتفي مرحبا سيد صلاح مرحبا بك سيد بكل ل الله م ا شاء بكم ل بنغازي ا أ د ا الله بالعافية والخير الله يبارك والخير والأم سيد صلاح الذي يقول نقلا عن و ك ا ل ة ا ل أ ن ب ا ء ا ل ل ي ب ي ة أ ن مدير ا ل أ م ن الوطني ب م د ي ن ة سبهى العقيد محمد بوسيف أ ف ا د بتجدد الاشتباكات ا ل م س ل ح ة مساء أ م س الخميس بين ا ل أ ط ر ا ف ا ل م ت ن ا ز ع ة حسب وصفه مما اسفل عن سقوط ضحايا جدد لم يعرف بعد عددهم وقال العقيد بوسيف في اتصال هاتفي مع و ك ا ل ة الانباء ا ل ل ي ب ي ة ان الاشتباكات التي كانت قد توقفت نسبيا منذ ا ل ل ي ل ة قبل ا ل م ا ض ي ة قد تجددت مساء اليوم وبشكل مباغت من اربع ة اتجاهات على اطراف ا ل م د ي ن ة استخدمت فيها ا س ل ح ة ث ق ي ل ة مبينا ان هذه الاشتباك ا ت كانت في مناطق الطيوري وحجاره وطريق اباني مرزق واشار الى ان هناك مساعي تجرى حاليا من ك ا ف ة الاطراف ولجان الصلح لاحتواء هذا الموقف الذي تفجر عقب ت أ ك ي د العديد من المصادر ا ل م ح ل ي ة بقرب التوصل الى اتفاق لوقف الاشتباكات واحتواء الموقف هذه سبهة هناك الاشتباكات سيد صلاح كانت مفاجئة للجميع احداث、سبها. كان للجميع سيد عدم مضوح الوطني هناك من يقال ان التبو يطالبون بقيام د و ل ة خ ا ص ة بهم هناك من يقول انها هي حساسات ز ز ا ا ت شخصية او ح ي ش خ ص ي ة او مشاكل ش خ ص ي ة بين اشخاص من التبو وبين اشخاص من بعض القبائل التي تقطن منطقه سبها هناك أ ي ض ا من يلمح إ ل ى خطر خارجي في الموضوع هناك من يلمح أ ي ض ا إ ل ى توقع تدخل ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة لحفظ ا ل أ م ن في هذه المنطقه ة ما قراءتك ل ذ هذه ه الله الله تنتهي ونحلوها الأحداث؟ الرحمن الرحيم شكرا الساحل المجال للتعليق معكم على جوانب من الشحن الليبي الله عز وجل أن تنتهي كل هذه التوترات على للتعليق على لنسأل وجل كل على أحمد مدينة داخلية بسم معكم من خير أن في عز طبعا بدون شك ك ن ا في ع ن ن د العديد ا من المناطق ا ل ل ي ب ي ة يعني تعتبر فيها نوع من التوتر أو نوع من ا ليس ا ا ح ت ق ن ل جديد ليس و ر ي د ا ل ث و ر ة ا ل ح ق ي ق ة هو م س ا ل ق د ي م ة وكنا نسمع حتى في ف ت ر ا ت س ا ب ق ة حتى قبل مجيء نظام سبتمبر كنا نسمع على توترات وعلى مشاكل مثل هذه فهي ليست ب ا ل ح ا د ث ة ا ل ج د ي د ة إ ن م ا الذي يجعل اليوم ا ل م س أ ل ة بهذا الحجم هو طبعاً سقوط ا ل س ل ط ة ا ل م ر ك ز ي ة و و ف ر ة السلاح لنا بشكل واسع لدى ا ل أ ط ر ا ف وضعف、لا. تواجد ا ل د و ل ة أ و نفوذ ا ل د و ل ة ا ل م ر ك ز ي ة في هذه ا ل أ ط ر ا ف ربما هذا هو الذي يجعل ا ل أ م ر يظهر لنا بالشكل نحن نشوف فيه ا ل ي و م ل ك ن أ ن ا أتوقع أ ي ض ه أن نتكلم على الزعماء المحليين يدركون تماما ً أ ن ه لا يمكن أ ن يحسن هذا الصراع لصالح طرف ب اخر ل ط ر ف أ لن يكون هناك فائز ومو ومغلوب إ م ا أ ن ي أ ت و ا الى ط ا و ل ة الحوار والصلح ويحلوا ا ل م س أ ل ة فيما بينهم وتنصف الاطراف جميعا ً واما ان تكون حرب قناه يفني بعضهم بعضا ولن يكون هناك فائز على ا ل إ ط ل ا ق وهذا اعتقد أ ن ه الخيار الذي يخشاه الزعماء المحليين ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الجهود التي ت ب ذ ل من بعض ا ل أ ط ر ا ف ل ت د خ ل بالصلح واللجان التي تسعى فعلا هذا الزوم ب د أ ت تظهر بوادر أ ه م ي ة الجهد المتواصل و ا ل إ ص ر ا ر على أ ن لابد ان نحل هذه الاشكاليات داخليه ة صحيح ن ا ك الام اصب بها والقتله والجرحه واهدار ل إ إ م ك ا ن ي ا ت ا ل د و ب ة ولكن هذا لا يجعلنا نياس من أ ن ن ا نسعد حلها داخليا أ م ا إ ذ ا أ ص ر ز ع م ا ء المحليين على أ ن ه م يواصلوا هذا التوتر حتى النهايه فليتم شك أ ن سيكون هناك تدخل من ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ل ح ف ظ السلام ولن الناس يترك س و د ء هكذا يفعلون ما يريدون و ك أ ن ه م يعيشون ا ل آ ن في عالم معزول العالم اليوم م عشنا إ م ك ا ن ي ة أ ن ك تحدث بؤره توتر وتديرها كما ترى أ ن ت وفق ر ؤ ي ت ك الشخصيه ة فأنا أن المحليين يدركون ن الزعماء تماما ا تصور ل ا الوخيمة في استمار النزاع وهم ربما ي في ة وهم س ي ر ج ع ولكن ن ف ع ا ب ش ل إلى الأمور سريع تهديئة ك فيه أطراف فيه أطراف أخرى ع... فيه أطراف أخرى رضمتكم خ ت د ليس ة ولكن ل هي العام ل الرئيسي حتى لا ي... نظلم الأطراف المزاعة ليس العامل الرئيسي من أي طرف من هو التدخل الخارجي العامل الرئيسي هو توتر قديم في المنطقة معروف من... من فترة والذي أجج أو هذا التوتر على السطح بالشكل اليوم ما ألهر على قلت لك معروف أججع قديم من توتر فترة في طويدة في كيف هو بدونه جوه هو أو سقوط ا ل س ل ط ة ا ل م ر ك ز ي ة والفراغ السياسي ل ل س ل ط ة الذي حدث في الاطراف أ ط ر ف في نرى هذا الأمر و س العاصمة ضعف ت أ ث ي أو وجود ل ل المركزية س ط ة م الاجتماعي من من دم ا بالك بالأطراف لكن نراهن على عقلانية العقل الاجتماعي وأن الناس لا تريد أن تعيش حدثت الاحتراب بينها لأن ما يسقط من هذا الطرف وهذا الطرف لكن على لأن ليبي وأن أن يسقط تريد هو تعيش حدثت شئنا أ م ابينهم ليبيون ونحن نريد أ ن يتوقف هذا ا ل أ م ر بشكل سريع وندرك أ ن سواء المجلس أ و ا ل ح ك و م ة من الضعف بمكان بحيث أ ن ه م ا يصعب عليهم احتواء هذه المسرح ي الزيت ك و ن كمان ا نصب على ن إ ل ا إ ذ ا كان هناك مساعد يفصلون ا ل أ ب ر ا ف المتنازعه عن بعضهم البعض أ و شيء من هذا القبيل لا ن ن و مطلوب ه أ ه ز ا ل و ا ر ن و ن ل ه م م س ت ا ح ة ح ت ى الصور ا التي تريد أ ن تذهب الى ا ل م ن ط ق ة أ و الجيش الوطني الذي يريد ان يذهب الى المنطقه لمجرد ا ن سيد ا الإعلام ا ل ل م ه ن أن يجتمعون وأن يجب يقفوا بكل الأبراف وأن يقفوا على صلاح هناك خبر عاجل أ و ر د ه ا ل إ ع ل ا م ي رضا عيسى هو أ ح د ا ل إ ع ل ا م ي ي ن الليبيين في مدينه مصراتها محضر اجتماع أ ل الجمعة الموافق 7 جمعة الأولى اللي اليوم بإيصالة الجديد ي مدينة في يوم جمعة أنه للمناسبات سبهة هو اجتمع على تمام أطيافها الوطني حكماء والجيش هذا الاتفاق تضمن ثلاث نقاط النقطة الأولى الوقف الفوري لإطلاق النار من جميع الأطراف النقطة الثانية تسليم كافة المعسكرات والمواقع العسكرية للجيش الوطني وتخير جميع منتصبي كتائب الثوال للانضواء تحت شرعية الجيش الوطني أو الأمن الوطني النقطة الثالثة والأخيرة التأكيد على تنفيذ في الاتفاق العام ما أهالي مدينة سبهة وحكماء ليبيا انفضل اجتماع على تمام السادسة تسليم للجيش على على من منتصبي تنفيذ بين مدينة شرعية موردة أو وتخيير في جميع جميع تحت سبهة م س ا ء من هذا ا ل ي و م بعد هذا ا ا ل ت ف ا ق هل عدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى خصوصاً وأن هناك هدنة الاشتباكات خلال ل نضمن وان عدم مرة تجدد اخرى خصوصا ي و م الماضيين ي ن الطرف الاخر اللي ق ه د اخ ل ة ا احمد نحن ك ل ي ب ي ي ن و خ ا ص ة انت كاعلاميين نعم. ينبغي, ألا تحكموا في ينبغي ألا تقولوا أن ألا لا ت و انا أ ل ت انقل بدأوا بدأوا بدأوا ينبغي أو أنت أنتم أن تتعلموا غيرهم من و لك ما،, ما نقلته بعض ا ل أ خ ب ا ر التي ر أ ي ن ا ه ا و بعض الوكالات ا ل أ ن ب ا ء نقلت عن مراقبين و عن شهود عيان هناك من وسط ا ل م ع ر ك ة منهم م ونيس ب خ انا د ة عامر قوات الصاعقة بالجيش ا و ل ط ي أ ن ادرك هذا تماما لكن نحن في لهجتنا نحن نريد ح ن ن ان نوجد ا ل ا ر ض ي ة ا ل ص ا ل ح ة أو ا ل م ن ا الصالح خ ل م س ا ع د ة اجتماعها أ ل س ب ه ا ل ل ي أنا في ه ذ ه اللحظة احيهم ي و أ ش د على أ ي د ي ه م واراهن على هذا العقل الاجتماعي أ ن ه سيحل ا ل م س ا ل ة أ ن ت ت س أ ل ن ي على شنو الضمانات الضمانات هو شعور ا ل أ ط ر ا ف جميعا شعور الاطراف جميعا خ ط و ر ة الاحترام و أ ن هذه ا هي الاطلاقه ا ل أ و ل ى في يدك انك تطلقها لكن الاطلاقه ا ل أ خ ي ر ة ستكون خارج نطاق إ ر ا د ت ك والله لا يعلم الا الله م ت تنتهي <تصفيق> فالخوف من استمرار الصراع وظروف البلد اللي تمر بها ينبغي على هذا هو اللي ممكن يكون ضامن أ ن الناس تخوض م غ ا م ر ة ج د ي د ة ب م ث لن هذا الذي ل حدث يستطيع أ ي ليبي في أ ي مكان في ليبيا أ ولن يسلم ولن يسلم يعني, في يعني لا يمكن نحتكم إلى السلاح بأي حال من ان ل ينتزع أ ي أنه حق ه بالسلاح بأي حروب الأحوال حال ونحن صارت عندنا من من قبل على طول, البداية على طول التراب الليبي وعرضه و ح ل ي ن ا هذه المشاكل جلس الحكماء كما ورد في لقاء أ ه ل سبهر ووجدوا مخرج لتسويه ط الامور أما إذا كان نحن نريد أن نعلق في الوسط ن م ظالم ومن ن فلن يكون هنا ا مظلوم يكون ب ة للصبح الآن نتجاوز التقرير من الظالم ومن مظلوم ونبحث على وقف النار وهذه النقاط الرائعة التي ونحن ر د ت في على ل س ا غذب أعتقد أنها فعلا ن هذا هو ما ت ا اليوم ج و اجتماعي واستقرار أ نقدم و أ المبادرات ينبغي الا نياس نستمر في المبادرات أخ أحمد وأستفور المبادرة يعملها المبادرة أن هذه أهل التي مبشر س أن انتقل ب بكل ه ديوم أطيافهم مباشر الان معك سيصلاح سلوي الى الخبر الثاني وهو ايضا منقول او, أو, أو ردته وكاله الانباء الليبيه المفوضية الوطنية العلية للانتخابات تدعو الوطني دعت و الدوليين الملاحظين لمراقبة ا ن خ ا ب ا ا ت ل م ؤ ت داعت م العام م ر الوطني ل ف و ض ي ة ا ل و ط ن ي ة العليا ن ت ت خ ا ا ب ا ل م ؤ ت م ر الوطني العام الملاحظين الدوليين من الاتحاد الاوروبي ومركز كارتر ل م ر ا ق ب ة العمليه ا ل ا ن ت خ ا ب ي ة للمؤتمر الوطني العام في إ ط ا ر تحقيق م ب د أ ا ل ش ف ا ف ي ة و ا ل ن ز ا ه ة في الانتخابات حسبما أ ف ا د الناطق الرسمي ل ل م ف و ض ي ة نوري العبار وقال العبار في تصريح ل و ك ا ل ة الانباء ا ل ل ي ب ي ة اليوم الخميس انه سيتم ايضا د ع و ة المراقبين المحليين من مؤسسات المجتمع المدني والمستقلين حال الانتهاء من الاجراءات ا ل خ ا ص ة بتسجيلهم واوضح أن عمل المفوضية الوطنية للانتخابات يرتكز على الإعداد والاشراف على المؤتمر الوطني ان العدل للانتخابات الاعداد انتخابات عمل على على المؤتمر يرتكز مبينا ان مهمه ا ل م ف و ض ي ة م ح د د ة بتنفيذ قانون الترسيم الجغرافي للدواء الانتخابي الذي سيصدر من قبل المجلس الوطني الانتقالي وقال نوري العبار ان القوانين التي صدرت ب ش أ ن ا ل ع م ل ي ة ا ل ا ن ت خ ا ب ي ة هي من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي وليس ل ل م ف و ض ي ة ايه ع ل ا ق ة بوضعها او اصدارها وذلك من ا ل مقتضى ا ل ح ي ا د ي ة و ا ل ا س ت ق ل ا ل ي ة التي هي اساس عمل ا ل م ف و ض ي ة هناك من يتساءل سيد صلاح بعد هذه التصريحات من السيد نوري العبار وايضا تصريحات سيد مصطفى عبد الجليل وعبد الرحيم الكيب الى ان الانتخابات ستقام في موعدها في الاسبوع الاخير من شهر يونيو المقبل هناك من يقول انه ليست هناك من امكانية انتخابات الوطني الانتقالي وان الانتخابات اي لقيام ليبيا التمديد للمجلس يقول ليست في ويجب حدثت اذا ستجر ك ا ر ث ة على البلاد ما أنا أسمح لي أحمد أكرر الصوت نقل العبار. لكن أقول لك كلمة أولاً من الناحية العملية ربما إلى تأجيل إخبار شهر أو مش、أكثر. لماذا؟ لأن من الناحية العملية أنا كان لتنفيحات العبار أولا الناحية إخبار الناحية أولا تعليقك؟ صوتك تأجيل قطع دعني لي نقل لكن أقول لك إلى لأن شهرين أكرر أن أو أكثر سنضطر شهر تحتاج لإجراء الانتخابات أن تأمل الانتخابية لإجزاء سلامة المراكز أن ولكن ا آ ل السلاح ش منتشر في ل م ك ا إذا ممكن أي مغامر ممكن بمجموعة من أي يأتي لابد ش ب ويسرق ا ل ص ن و ق الاختراح إذا شعر كان أنها من ت مصلحتها ما م فهذا طبعا فيش أ و ف ر ة ا ل أ م ن هذا العامل ا ل أ س ا س ي كبنيه ت ح ك ي ة أ س ا س ي ة لإجزاء الانتخابات ي ه ة وحرة ومفيش أي نوع من هذا واحد الإقراح من أي الليبي للناخب هذا الشيء ا ل آ خ ر مازال هناك ح ا ج ة إ ل ى تدريب فرق و ط ن ي ة الفرق اللي ح ت ج ي من الخارج هذه ط ب ع ا فرق ا ل آ ن صار من معايير من م ع الانتخابات ي ي ر ا و ن ز ا ه ة الانتخابات ا ل إ ش ر ا ف الخارجي من أ ط ر ا ف خ ا ر ج ي ة م س ت ق ل ة على أ ي ع م ل ي ة ا ن ت خ ا ب ي ة في أ ي مجتمع من المجتمعات يعني هذا لا يعتبر اليوم في, في العلاقات الدولية الجديدة أنه تدخل في, كل الدول في كل الدول الدول التي العلاقات أنه هذا لا الدول حسنا الدول تدخل كل تخرج يعني ت ح ا و لكن ايضا ة ديمقراطية سليما ي لكن أ نحن محتاجين لتدريب ا ل ق و ا د ر الوطنيه م مخردين من تدريبهم لابد في كيفية الأحزاب على م م ا ر س ة الحملات ا ل ا ن ت خ ا ب ي ة و م ر ا ق ب ة الانتخابات ب ص ا ل ح ط و ا ئ م ه م او مرشحيهم وحتى المرشحين الفرديين يحتاجوا اطول المسموح المرشحين يحتاج تدريب الانتخابية لفترة اعتقد أنها أطول من الفترة الى الفرديين العملية فهذا انها الان لكن من ينخرج كيف في بها دعنا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع م ل ي ة نقول شهر أ و شهرين أ و ثلاثه اشهر هذا مقبول、نعم. لكن اذا كان ت أ خ ر الموضوع أ ك ث ر من هذا فهذا إ ع ل اعلان ن صريح إ صريح على فشل المجلس الانتقالي وعلى فشل الحكومه ة و ن ينبغي البحث في من, من أصلها. يعني يعني كأن إعلان من يكون أن ا البحث المسألة أصلها المجلس عدم على إدارة الأمور وربما في على تشكل مقترح فيه عدم قدرة يشكل مجلس وطني في مكان المجلس ض ي القائم ه من خ ا المجالس المحلية ا ل ل ة الآن خ ا ص ة أ ن العديد منها تم انتخابها م ب ا ش ر ة من الشارع وربما يكون البديل ان يتم حل المجلس الانتقالي هذا ل أ ن ه عجز عن ا ل ا س ا ء بوعوده حسب وفق ا ل إ ع ل ا ن الدستوري هو به وندعو تقدم منتخب من طريق مجلس محلة من أن ينشأ يكون عن الشارع إلى في ممثلين من المجالس ا ل م ح ل ي ة التي تم انتخابها إ ل ى ا ل آ ن والبعض منها قاعد يجري في ترتيبات لانتخاب مجالسها ا ل م ح ل ي ة فربما تكون تلك المجالسيه ا ل أ ق د ر على إ د ا ر ة المرحله ويتنحى أ ع ض ا ء المجلس الوطني جانبا ل ع ج ل ه م عن الوفاء ب أ س ا س ي ا ت في, ال... في الاستحقاقات ا ل د س ت و ر ي ة التي عملوها على الشعب أ و أ ع ل ن و ه ا للشعب في أو الاعلان ي ن أو ا ل إ الدستوري الشيء ا ل آ خ ر القوائم أ و ط ر ي ق ة تقسيم القوائم ا ل ح ق ي ق ة مربك للغايه ة أنا أ ا ت ف م الصعوبات ا ل ع م ل ي ة لتقسيم ليبيا إ ل ى دوائر ا ن ت خ ا ب ي ة في وضع مثل وضعنا مثل و ض ع الحالي لكن حتى التقارير والمقالات التي كتبت لتبرر ا ل ك ي ف ي ة وغيره لما جيت ق و ل استفدنا د ر ن ا ا مجموعة س من ا ل خ ب ر ة ا ل د و ل ي ة و ع ر ض عليهم المستشارين من ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة تجارب م ج م و ع ة من الدول الغالب فيها ي أ خ ذ بالنسبه للسكان ودولتين فقط اللي هي الدنمارك والنرويج ياخذ ب ا ل ن س ب ة للسكان و ا ل م س ا ح ة ا ل ج غ ر ا ف ي ة فانا لا أ د ر ي أ ي خبره هذه اللي تقول لك أ ن ت أ خ ذ ب ت ج ر ب ة ا د و ل ت ي ن على الرغم أن ان ل ر و ي ج هذي النرويج ي قصدي ب ا هذي مثل ك ت ا ع غ ز ة شريط طولي هكذا وفيه ك ت ا السكانية يعني ما ة يعني أ ث ر ش ا ل ل ل ع ا ا ا م ج غ ر ف ي الجغرافية والعامل ا ل س ي ي ا ا س س ة و ل ك ا ن ما تفربش واجد تفربش نفس الشيء الدنماركيين الماركي معروفين عليهم أ ن ه م أ ب ع د ناس عن ا ل ش ك ل ي ة وما همش متمسكين كثيرا بهذه الشكليه حتى دولتهم تشوف ا ل ع ا ص م ة م ف ص و ل ة بقنوات ب ح ر ي ة بينها وبين ا ل ب ق ي ة جسم ا ل د و ل ة فالناس ما تفرضش عندهم الشكل, الشكل اللي ممكن ي ج د و عليه انتخاباتهم ليبيا تختلف للاسف الشديد مبرر لم يكن عملي ولم يكن مناسب ولكن دعني أ ق و ل أ ن ه لابد من حل ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ط ر من ذلك كله عندما يقال أ ن بعض المناطق تم استثنائها من القوائم لمراعاه الجوانب الاجتماعيه ة الحقيقة ذ هذا هذا ا إياه وأنا منظمات الإنسان الانتخاب واحد فيه كبيرة وين مشكلة من لأن أستغرب أبرز صوت حقوق حق من أ ب ر ز عناصر ق ا ئ م ة الحقوق المدنيه للمواطن أنت منحقك حتى لمجدس انتقالي أي ولا برلمان في ملطقة بعض على صراحة م ن أ ب ر الحقوق ا ل م د ن ي ة للمواطن وينبغي أ ن ه يبحث له عن حل آ خ ر غير الحل التعيس ي تعطيها تديرها مركز وتديرها ا ر مركز ة مقعد ك أ ن ك ك ن ت أ ن تسمي الشخص صاحب المقعد ب أ س م ه يعني في ا ل ح ق ي ق م اعتقد ر س ا ن ه ي يعني أ س ا ء ت ل ل ع م ل ي ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة وليست ع م ل ي ة وهي مراعاه ة الدائرة والدائرة الثانية ربما لجانب للجانب بعض من الاجتماع القوائم ظلمت الشخصي الأحيان. الأولى يعني حتى في في ي ف أ ع ط ي النفوذ القبليه والنزعه ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ع و ا ئ ل ي ة على حساب ا ل ق ر ا ئ م والاحزاب لأنك أنت لما أ ن أنت ك ل جي ت أ خ ذ منطقه ط ب ل ه ودرنا و ا ل ق ب ة ودير فيه ا ئ م ا ف أ ن ت اعطيت ا ل ح ق ي ق ة الوزن للعامل القبلي أ ك ث ر من العامل السياسي أو العامل المشروع العامل السياسي、وهذه. طبعا مكناش مناسبة على الإطلاق على لكن داني أقول لك دعني بشكل وهذه عام. بشكل عام إ ل ا هذه النقاط ربما تراجع ا ل د و ا ئ ر ا ل ي ي حادثت ف ه ا إشكاليات م ح د ولا د جدا ة تراجع ا م يجوز للمؤتمر الوطني للمجلس الانتقالي ل ا يجوز للمجلس ا ل الفيت ن ت ق ا ي ي أن ر ض على حد ويعتبرون الليبيين قصة في أ ي م ن ط ق ة من المناطق وحق المناطق جميحه في أ ن ه يكون لها قول في انتخاب القوائم و ا ن ت خ ا ب الفردي هذا حق مدني لا يجوز ح ت ى الدستور لا يجوز الدستور ان هو يعتدي على حقوق ا ل م د ن ي ة للناس فما بالك انت س ل ط ة ا ن ت ق ا ل ي ة م ر ح ل ي ة لا مش من حقها انك انت تقرر ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة تدخل و ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة لا تدخل هذا طبعا فيه نوع من الاعتداء على حقوق المدنيه ة ومنظمات حقوق الانسان حقوق يعني إ ذ ا كان في ناس قدمت لك مقترحات ف أ خ ر ت بها أ ن ت م ا ش دور ا ل ي لماذا لم تستطع اعلان انك, انك تنظم امريكا الحوار المجتمعي بطريقك أ ن ه ا ا ن ت ق ا ئ ي ة يعني في الماضي في قانون الانتخابات قدمت ما لا يقل عن مائه وعشرين مقترح وردها عرب الحائط بينما ن أ ت ي نسمح هنا حديث عن أ س م ا ء فلان الفلاني والمركز الفلاني و ج ا م ع ة الفلاني و ك أ ن ن ا ف أ ل ا هذه هي ا ل م ن ه ج ي ة اللي نحن نتبع فيها كلا ليست هذه المنهجية المتبعة في في المعايير التي الأمور إما أن تدير الشوار المجتمعي بشكل في في كيفية تدير تستخدم هذه هناك هذه ازدواج إدارة إما كأن أن و اما ض ح ل ل ج ي ع و إ م أ ن تبتعد عن المعايير د و ا ا ج ي مرات تختار من أ ط ر ا ف و أ ش خ ا ص بعينهم مرات تترك مئه ق ت ر ح م وعشرين مقترح خ ا ا ب ت هي ص ا ة فيه في السير يضطر يؤجد شهرين شهر ارتباط واضح جدا أنا أرجو أن المجلس لا أرجو أكثر إلا أن أن من شهر أكيد ا لكن ش ا ر ر س ي ت ح وأكيد هو وربما و ك سيلجد إلى مجالس المحلية اللي الشارع مجالس اختارها إلى ت فيه دعوة إلى تنحل ل ا م ج سيد جانباً و ت ش ك ل مجلس خلال من منذبين من آخر صلاح ا ل نوري العبار وهو الناطق الرسمي باسم ا ل م ن ف و ض ي ة ر ج ل يصرح ويدعو ا ل م ل ا ح ب ي ن الدوليين من الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي مركز كارتر لمراقبة العملية يدعوهم ل م ر ا ق ب ة ا ل ع م ل ي ة ا ل ا ن ت خ ا ب ي ة يتحدث أ ي ض ا عن د ع و ة المراقبين المحليين من مؤسسه المجتمع المدني والمستقلين حال الانتهاء من ا ل إ ج ر ا ء ا ت ا ل خ ا ص ة بتسجيلهم يعني في المفوضية العليا ليست إمكانية في تحديدا وفي بعضهم صنع للانتخابات وأنت تتحدث أن هناك مشاكل وأن ليست هناك يعني إمكانية لقامة الانتخابات الآن في هذا الوقت تحديدا. لكن هؤلاء مسؤولون هذا هذا مشاكل لقامة الوقت هؤلاء مراكز صنع القرار تتحدث هؤلاء مسؤولون وفي انت نعم نعم نوري العبار وهو الناطق الرسمي ف في في في يدعو تصريحاته ي الملاحظين الدوليين مركز كارتر الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي منظمات المجتمع المدني ي د ع و ه مما ل ر ق ب الانتخابات ة مما يعطي انطباع لدى قارئ هذا الخبر أو الى م ط ل ل ع ع ه ذ ان الخبر إلى أ هناك تجيزات و أ ن الانتخابات ستتم في وقتها فعلا ً ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ش ا ر ا ت التي جاءت من ومن المسؤولين ا م س د مربكه هناك أ ي ض ا إ ش ا ر ا ت من مسؤولين آ خ ر ي ن على أ ع ل ى مستوى فيها في في إمكانية تأجيل لشهرين يكون هناك موعدها إمكانهم لشهر أشهر هذا هذا إشارات إجراء الانتخابات في موعدها لكن تحسبا, تحسبا إذا ضررنا الانتخابات لثلاث إلى إلى شك أكثر حتى لكن معقول لكن أكثر من أو أو قد أ ن يستمر المجلس إ ل ى مالا ن ه ا ي ة هذا طبعا أ م ر مرفوض بكل ا ل أ ش ك ا ل ل أ ن ما حدث اليوم إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة يكفينا واضح جدا المجلس عن إ د ا ر ة وتسيير شؤون المرحله ة غيظة فنحن نتصور أن ن الشارع غيظة على أساس أ يكلم على لديه مؤرد قريب جداً هو ينتقل إلى المؤتمر الوطني مؤرد جدا أكيد قريب أنه هو سنضره من سنسمع أكثر لكن أو أ و ا تصريحات تتعالى التنحي ت ذهاب المجدد ا ل بضرورة أو الأخ تصريحات نوري ج ي د ة إ ي ج ا ب ي ة ونحن ن أ م ل انها تكون من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع م ل ي ة و ا ق ع ي ة و د ع ر ه للمنظمات الدوليه ة ت م ا ذكرت انت غ ي ر ه ا ب د ع و ة ض ر و ر ي ة ل أ ن معايير ا ل ا ن خ ا ب ا ت اليوم تدعو الى ذلك لأننا نحن لا م د ان نقنع ا ل آ خ ر ي ن أ ن ن ا أ ج ر ي ن ا انتخابات وفق المعايير ا ل د و ل ي ة المعمول بها、لا. هذا مثل ضروري يراقب سير العملية يعني فيهاش عيد ما فيهاش أي إشكالية لأنك انت تريد أن ترتبط ما ما بالناس فإذا كان شابت لأنك أنت أن الشبهات أو حامه الشبهات حول سير العمليه ا ل ا ن ت خ ا ب ي ة أ ك ي د هذا سيؤخر بعد ذلك في موقف ليبيا الرسمي في ا ل م ؤ س ا ت ا ل د و ل ي ة في الامم ا ل م ت ح د ة ونحن لا نريد هذا نريد أ ن ت أ ت ي ا ل س ل ط ة ا ل ج د ي د ة وهي م ؤ ي د ة بشكل واضح من الشارع مطمئنه ة أ ن ا لديها رصيد、لا. في الشارع قوي وهذا ما سيجعل تلك ا ل ح ك و م الحكومة ق ا د ر ة على أ ن ي تواجه كثير من التحديات التي نراها اليوم ونرى كيف ضعف المجلس في مواجهتها هو أنه عليها المجلس أو قامت عليها الوضعية والخصية أو الحكومة هي العام في ضعف الموقف مثلا قامت المجلس قامت العام كل العقل التي الأساس يعني يدرك هي في يعني ضعف بسبب لكن اتصور أنا على مستويي الشخصي انا لا اظن اننا قادرين على اجراء انتخابات في مواجهه المحدد لكن قد نصدر لتاجيل شهر او شهرين وربما、نعم. شهر ثالثين طيب سيد صلاح خليك معنا على الهواء مباشرة. لدينا فاصل بعد الفاصل سنعود وإياك للحديث عن خبرين اخيرين هما تصريحات سيد محمود جبريل في الفترة الماضية مباشرة بعد سنعود محمود صلاح فاصل الفاصل على الهواء الفترة معنا هما عن في منتدى بروكسل السنوي يعني عندما اتهم الدول ا ل غ ر ب ي ة بالتخلي عن ليبيا وايضا م س ا ل ة تسليم المطارات من عدمها للمجلس الوطني الانتقالي مستمعين الكرام اليكم بعد نعوده هذا الفاصل نعوده اليكم. نعود وليكم مرة م أخرى سيد ت م ع الكرام ا في حصادي الأسبوع وأذكر أن معنا على السياسي أستاذ صلاح الشلوي أ س تبقى ا صلاح ذ ح م ر ا أهلا وسهلا صلاح بك بك ب مرة أخرى ت لدينا خبران فقط الخبر الثالث هو عن اتهامات وتحديلات محمود جبريل الذي حذر الغرب من س ي ط ر ة المتطرفين على ليبيا حيث يقول الخبر اتهم محمود جبريل في منتدى بروكسل السنوي الدول ا ل غ ر ب ي ة بالتخلي عن ليبيا بعد سقوط نظام الجذافي الامر الذي يجعلها ف ر ي س ة س ه ل ة ل س ي ط ر ة المتطرفين عليها على حد تعبيره حيث قال الدكتور جبريل انه بعد سقوط نظام الجذافي اختفى الجميع من ا ل س ا ح ة عدا ا ج ه ز ة الاستخبارات ووصف جبريل هذا الخذلان الاوربي و لليبيا في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ح ر ج ة ب ا ل خ ط أ القاتل على اعتبار ان ليبيا تمر بفراغ سياسي وامني ربما يشغله المتطرفون في اي ل ح ظ ة بل وذهب جبريل في كلامه الى ان هناك مؤشرات توحي بذلك في هذه الفتره ة مسؤولة السياسة الخارجية كلمة ودافعت اشتون الاوروبي موقف اوروبا عن ليبيا واقرت بوجود بعض البطء لكن أكدت أن الدعم لا يزال موجودا و الاتحاد الاتحاد اكدت الدعم حد كاترين ليبيا ليبيا البطء في رفضت ف عن عن بعض على تخلي لكن حيث يزال من لا ص ا هذا ما ي الحكومة باسم تعليقك الغرب على هذه التصريحات سيد صلاح اذا مستمينا الكرام نحن مازلنا نتواصل معكم في حصاد الاسبوع في حلقته الاولى لهذا اليوم كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن موضوعين الموضوع ا ل أ و ل هو موضوع ا ل أ ح د ا ث التي جرت في, في سبها وهناك تصريحات ع د ة في هذا الصدد أ م ا الموضوع الثاني فكان عن انتخابات المؤتمر الوطني العام وكان معنا على الخط الهاتفي المحلل السياسي ا ل أ س ت ا ذ صلاح الشلوي سيعود الينا لاحقا ب إ ذ ن الله تعالى أ ذ ك ر أ ن الخبرين ا ل ذ ي ن سيقوم بتحليلهما ا ل أ س ت ا ذ صلاحها ل ش ل و ي هو الخبر الذي و الخبر الاول هو تحذيرات جبريل تحذيراته للغرب من أ ن المتطرفين بين حسب وصفه قد يسيطرون على ليبيا جاءت هذه التصريحات في منتدى بروكسل السنوي حذر جبريل الدول ا ل غ ر ب ي ة من أن المتطرفين ان ط ر ي ي س س وقال ن بانها عن وان المتطرفين على يجعلها عليها ليبيا تخلت ليبيا الامر سهلة لسيطرة فريسة واتهمها هذا و الدكتور جبريل انه بعد سقوط نظام الجذافي اختفى الجميع من ا ل س ا ح ة عدا ا ج ه ز ة الاستخبارات ووصف هذا الخزان ا ل أ و ر و ب ي لليبيا في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ح ر ج ة ب ا ل خ ط أ القاتل على اعتبار أ ن ليبيا تمر بفراغ سياسي و أ م ن ه و أ م ن ي ربما يشغله المتطرفون في أ ي ل ح ظ ة بل وذهب في كلامه ل أ ن هناك مؤشرات توحي بذلك في هذه ا ل ف ت ر ة كاترين أ ش ت و ن وهي م س ؤ و ل ة ا ل س ي ا س ة ا ل خ ا ر ج ي ة في الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي دافعت عن موقف الاتحاد من ليبيا ورفضت ك ل م ة تخلي أ و ر و ب ا عن ليبيا و أ ق ر ت بوجود بعض البطء لكن أ ك د ت أ ن الدعم مازال موجودا على حد وصفها ويستغلب كثيرون وجود بروكسل جبريل في منتدى بروكسل فهو حاليا لا يشغل أ ي منصب في ا ل ح ك و م ة ا ل ج د ي د ة و أ ن حديثه باسم الليبيين وتخويف الغرب من التطرف القادم إ ل ى ليبيا أ ث ا ر حفيظه ة البعض كانت ذ ه ا ل ت ت ص ر ي السيد ح محمود ا من ج ب ر الفترة الماضية. نحن في انتظار ي التي الماضية في يلتحق ل أدل خلال بها بنا أن نحن ع ل الهاتفي المحلل السياسي صلاح الشلوي بعد هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله ى خط هذا سبحانه نعود بعد بإذن تعالى مستمعينا الكرام لنتواصل معكم من جديد فاصل ثم نعود ل ي ك م ب إ ذ ن الله تعالى سنقرأ مسلمينا ل ك ر ا م نعود إ ل ي ك م في هذه ا ل ح ل ق ة من برنامج حصاد ا ل أ س ب و ع على ا ل ه و ا ئ ي م ب ا ش ر ة كنا ل أ س ب ا ب ت ق ن ي ة و ف ن ي ة انقطع الاتصال الهاتفي بيننا وبين المحلل السياسي ا ل أ س ت ا ذ صلاح الشلوي ا ل أ س ت ا ذ صلاح عاد إ ل ي ن ا عن خط الهاتف ي من جديد مرحبا صلاح أهلا س ل لك أهلا ا أهلا سهلا سهلا السيد صلاح كنت قبل الانقطاع الخط الهاتفي طلبت منك ر أ ي ك أ و ق ر ا ء ة في تصريحات محمود جبريل في منتدى بروكسور الذي حذر فيه الغرب من ص ي ط ر ه بين قوسين المتطرفين على مقاليد ا ل أ م و ر في ليبيا واتهم أ ي ض ا الدول ا ل غ ر ب ي ة أ و الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ب أ ن ه تخلى عن ليبيا في هذا الوقت الحساس كاترين كلمة اشتون السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي رفضت تقلي قالت في ليبيا مسؤولة هناك ت ع الكثيرون و و ن ن استغربوا حضور محمود جبريل اصلا لمنتدى بروكسل وقالوا انه ليست لديه ص ف ة ر س م ي ة في ا ل د و ل ة ا ل ل ي ب ي ة ا ل ج د ي د ة لحضور هذا المؤتمر ما محمود قراءتك لتصريحات محمود جبريل ب د ا ي ة الدكتور محمود ليس هذا أ و ل تصريح له بهذا الخصوص دكتور محمود دعوا يوم يوم بعد دعوة تدخل تذكرون تصريحات تحريض وستنون القبعات لتحمي خيبت لو يوم يوم أو فوضى إلى الفوضى وأنه هناك ضرورة ربما رمضان طرابلس صرح طرابلس الزرقاء أن تدخل لتحمي طرابلس وطرابلس نعم تحليلة يعني هناك يعني وخيبت بأن إلى إلى 23 24 أن و انضبط ا ل أ م ن في ت ر ا ب ل س واللي صار في ت ر ا ب ل س من ضبط الشباب اللي للامن لامر شهد له الجميع عين المؤسسة الدولية حالة حالة حالة أنجاز القبعات الزرقاء تتدخل ل ح م ا ي ة الامن في طرابلس وحمايه ة و المؤسسات ولكن لا. الشباب هم الذين الشباب هم الدكتور بالتوابع مع التوارق وغيره يعني كانت تحف سمعتوا بهذا وكان نعم سمعتوا فليست ا ر ا الشرق ت ه لصحيف و نعم, نعم. فليتت هذه اول مره يحذر فيها الدكتور محمود جبريل ولا ادري هل مستشاريه لا يكون ه معلومات على, على الواقع بشكل جيد قراءه خ ا ص ة لا تكاد تصدقها أ ي معطيات ت أ ت ي لاحقا بعد ذلك ليلا يقول إن الأمل مختل يؤكد، إن أملها ليلا يقول إن يدير دولة في الجنوب ومش كم ألف وغير وغير وكلام خيالي الشارع اليوم الغرب الغرب أصلا لم يدخل لمساعدة ليبيا إلا يعرف التفاصيل يعرف الشباب ويعرف الإسلامية يؤكد يدير في وغير وغير ثاني يوم صريع في يحذر شيء يعرف يعرف ويعرف ويعرف ترابس ترابس تواجهاتهم حق مضبوط ومش وهو أن أن أن نجده من مؤمر أعرف مؤمر كم هذه الخارطه يعني ليست غ ا ئ ب ة عن الغرب وعن الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي على ا ل إ ط ل ا ق ما يتكلم به محمود ج ب ي ل اليوم يعلمه الغرب بالتفصيل منذ أ و ل قرار ل ل أ م م ا ل م ت ح د ة في حمايه المدنيه ي في ليبيا البعبع ا ل إ س ل ا م ي أ خ ر من جديد الغرب يعني فوقت له هذه ذ ه ا ل ف ز ا ع ة ا ل أ ن ظ م ة ا ل س ا ب ق ة وفشلت في الحصول أ و ضمان تاييد أ ي ي د ل غ ر ب هذا واعتقد أنه ف الأقل شيء كان يحترض عليه هو كرجل مختص في دورات وغيره. كان أنه مختص كرجل و ر الغرب ت ا ت الستراتيجي ر ي و ي ه كان ي ج ع لها ي أنه يقرأ ل لا التاريخ ت تجربة تجربة ا أعماق ر ويقرأ قريبة ي نحديحه يذهب في خ بأن نحن عشر س ن وجود ا كان التحذير البعض ت كيف الإسلامي هو هو اللي من الأنظمة و محمود جبريل في بروكسل مش ب ا ل ض ر و ر ة طبعا ا بالضرورة أنه يكون شخصية رسمية. يعني مش ما يحدد أن هذا, هذا المنتدى لا مش رسمية شخصية ل يحضره يكون أنه أن يحدد إ الشخصيات ا ل ر س م ي ة هو طبعا ربما له علاقات تريد ان تبرز محمود جبريل كرقم على الولاء على السحابيين ا مثلا ل في ن كيف ف فياض الضعيف فلسطيني تستضيف فيه في بنفسه س سلام اساس الجهات ربما ابرزت سلام وهو الرجل الضعيف لكن ابرزت انه خيار فلسطيني وبدأت في منتدئات اكبر من اكبر من وربما لكن على حجمه وهو هو وزنه وبدأت حتى من من هو الأسلوب كان محمود جبريل كان يحذف الغرب من حماس ومن ومن استبدال حماس جبريل محمود ومن ومن من من يحدث ح ت طيب سيد صلاح من ف ت ر ة كان محمود جبريل هنا في م د ي ن ة بنغازي عقد ة يعني ما وصفه بالمؤتمر ا ل ت أ س ي س ي ا ل أ و ل لتحالف القوى ا ل و ط ن ي ة الذي دعا إ ل ي ه هو منذ ع د ة أ ش ه ر عقدوا الملتقى ا ل أ و ل أ و المؤتمر ا ل أ و ل لا أ د ر ي تحديدا عن وجه ا ل د ق ة في فندق تبسي ت في م د ي ن ة بنغازي وكان يدعو خطاب الإعلام رجل في الإعلام يدعو إلى لما ل ش ع ث الليبي وتوحيد الصف الليبي و أ ن الكل لابد أ ن ي ن ط و تحت هذا التحالف سواء كانوا إ س ل ا م ي ي ن أ و ليبراليين أ و غيرهم من التيارات السياسيه ة فجأة الأخرى علينا يخرج ثم ب ذ الاخرى ا بين ل الكثيرون ذ ي وصفه بأنه م س ت في, رأيك هذا إلى ما يدلل في شخصية الرجل. أ و ل ا ً انا لا, لا, لا اقول أ ن ه فشل ا ي ي ر أو ز د و ج ي ة الخطاب موجودة ليست لدى محمود جبريل عند أ ط ر ا ف كثيره لديه زوجيه الخطاب هو يتصور أ ن ه عندما يخاطب الغرب يحذرهم من ا ل إ س ل ا م ي ي ن لكن لو جاء إ ل ى الشارع الليبي ويعرف ح ذ ر ه م من م ا ا ل ل إ س ي ن ا ا ل ش ر الليدي ي ع منهم ا ل إ س ل ا م ي ي ن ويعرف دورهم و ا ب ن ا ء ه حتى إ ن كانت لهم أ خ ط ا ء يدل تماما ً إ ي ش حجب هذه ا ل أ خ ط ا ء والمجتمع الليبي قادر على أ ن ه هو يصلح كل هذه ا ل أ خ ط ا ء ويحتويهم ما, ما يتكلمش على غرباء عن المجتمع الليبي ويتكلم عن أ ب ن ا ء المجتمع الليبي ا ل ح ق ي ق ة يعني مهما كان ا ل أ م ر في ن ه ا ي ة المطاف هو يعرف تماما ح س ا س ي ة المجتمع الليبي لمثل هذه الامور ص ر ا ح ة أ ي ض ا أ ن ك أ ن ت تجمع م ج م و ع ة ا ل مؤسسات المجتمع المدني في اعتلاف من أجل أنك في أ ج ل أ ن ك تدخل بهم في برلمان أ و تجعل بهم هذا إ ف س ا د ا ل ح ي ا ة ا ل س ي ا س ي ة ل أ ن هذه المؤسسات ومنها ع ن د ي لا يعقل أ ن ك تاتي إ ل ى م ؤ س س ة المجتمع المدني وتأمل منها معك وتدخل م منها معك ل اتلاف سياسي و بها الى م ؤ س س ا ت المجتمع المدني دورها هو المدافعه ة الدورة ا ا ا ل م د ف عن ة ع حقوق المواطنه حقوق الفرد أ م ا م تغول السلطات أ و امام تغول ا ل أ ك ث ر ي ا ت او امام تغول أ ي ب غ ط من ا ل أ ط ر ا ف ضدها ف إ ذ ا كانت م ت س ي ت ه ا لن تكون بعد ذلك هي مدافع ستكون ط ا ق من الصراع السياسي نحن ن أ م ل من ا ل أ خ و ة اللي هم م ؤ س س ا مجتمع المدني ان ينعوا ب أ ن ف س ه م عن الانخراط في أ ي تكتل سياسي أ و أ ي جناح سياسي كما, تم كما قام به الدكتور محمود هذا طبعا واضح جدا لك... ل أ ب س ط قواعد ا ل أ م ل المدني أ ن هذا تسيس لمؤسسات المجتمع المدني وبالتالي ستفقد مؤسسات المجتمع المدني حياليتها ولن يعتبرها المواطن مدافعا حقه الا ما يعتبرها م ؤ ي د ة لتيار سياسي معين وهذا طبعا يفقدنا نحن كمجتمع ا ل ق د ر ة على الدفاع عن م ص ح نصرنا ا فأنا كل الأطراف اللي هي ما هيش أحزاب سياسية أنا لا أتكلم عن الأحزاب السياسية ا أدعو أتكلم عن كل ل هي هيش غ ي ة التي جمحها ت فجأة ه ك ذ أربعين صغير خذب هكذا ولكن ث م جميعات تجمع واحد في لها أ ن أ ت اقل ح واحدة ب ة رؤية أو موظف ي ل لكن أقل شيء اخاطب ل آ ن أ مؤسسات المجتمع المدني والأنديا والآن لتكون ما الأنديا اللعبة سياسية دخل الأنديا للجميع、مم. لكل أن تأتي أغناء من ليست المجتمع جزء هذه ليس من المطلوب من منها أ ن تؤيد ق ف ل ت تيار بالتيار هذه أندية م عندي ر و ف ة أ ة ر ي ا د ي ة تجمع الشباب وتمارس دور ثقافي اجتماعي في المجتمع بعيدا عن ا ل ت ج ا ذ ب ا ت السياسيه ة ذ ا ما يعرف في العمل السياسي أو في الساحة السياسية أو في الفضاء السياسي بإفساد الحياة السياسية عن طريق إقحام مؤسسات مجتمع مدني معنية صراعات سياسية وإقحامها في الوسط مجتمع مدني معنية يعرف في في في طريق ليست عن لتكون أو أو بإخوض تعمل للاستفادة من أعمال الخير من ويجعلها ا ا ا ل ل د ف ع ذ تقوم به لصالح تيار, ضد تيار آخر وهذا طبعاً بعد ذلك تتحمل م س ؤ و ل ي ة أ ع م ا ل ه ا و ت ع ا م ل مع الناس على اساس انها سياسية تكثر جبريل إذن هذه ذلك لن أنها موقفها تآمل على محايد بعد أساس ومهني من حقوق ا ل إ ن س ا ن يتنافى مع ط ب ي ع ة أ ص ل ا عمل منظمات المجتمع المدني سيد صلاح هو الحقيقة, هو الحقيقة هناك دور ولكنه ليس أن تنحاز التكتب المفروض تقف على المؤسسات المفروض مع ؤ س س السلامه المدعيه ف بهذا ا ليست طرف تفصد بهذا ل ا التنافس ل ع سيقول لها ي السياسي س ي أنت أنت م ح ا ولكن أخواننا المسؤولين عن هذا طبعا ربما راب ا ل م ك ن هذا هو ان يجب ان يكون هناك مساعده ا في ح ا ل م ص ا ر ع و د ه ا انهم ي ج ل س و ان يكون هناك مساعده ذ ا المساعده ر التي يجب ان ل يكون ه و ا ا مساعده في المساعده التي يجب ان ي ل و ا ع ن ا ل ت ج م ع و ي ت خ ذ و ا م و ق ف م ح ا ي د م ن كل ا ل ع د ف طيب ا ل آ ن نصل إ ل ى الخبر ا ل أ خ ي ر أ س ت ا ذ صلاح وهو كان مسار جدل أ ي ض ا خلال الاسبوع, الأسبوع هذا ا ل أ س ب و ع الفائت وهو عدم ت أ ج ي ل ثوار ا ل ز ن ت ا ن أ و ت أ ج ي ل ثوار ا ل ز ن ت ا ن تسليم مطار طرابلس الدولي للسلطات ا ل ل ي ب ي ة او ا ل ح ك و م ة ا ل ا ن ت ق ا ل ي ة ا ل م ؤ ق ت ة م م ث ل ة في و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة ب أ ج ه ز ت ه ا ا ل م خ ت ل ف ة وحتى عندما دعى اهالي طرابلس إ ل ى الخروج في مسيرات س ل م ي ة ل إ ج ب ا ر كتائب الثوار بالمطار كتائب ا ل ثوار الزنزان ا ل م و ج و د ة في المطار على تسليمه ل ل أ س ف أ ن ه ا جوبهت بالرصاص الحي لم يصفر الحمد لله عن سقوط قتله و إ ن م ا أ ص ف ر عن بعض الحوادث مثل ت ح ش ي م زجاج السيارات وتفريق المتظاهرين في حين نجد أ ن ه ا ل ي مساعد سيطروا على المنفذ الحدودي وقاموا بتسليمه ل ل ح ك و م ة ا ل ا ن ت ق ا ل ي ة ا ل م ؤ ق ت ة م م ث ل ة في و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة لماذا في ر أ ي ك دوار سنسان يماطلون بهذا الشكل الملح جدا في تسليم مطار ط ر ا ب ر و س ل ل س ل ط ة ا ل ش ر ع ي ة وهي و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة انقطع الاتصال مع ا ل أ س ت ا ذ صلاح الشلوي إ ذ ن بهذا مستمينا الكرام نصل بكم إ ل ى ختام هذه ا ل ح ل ق ة من برنامج الحصاد ا ل أ س ب و ع ي انتظرونا ب إ ذ ن الله تعالى يوم ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة لنتناول بالشرح والتحليل بعض ا ل أ خ ب ا ر ا ل أ خ ر ى بعون الله تعالى حياكم الله بكل الخير و إ ل ى اللقاء